الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا بكم ومرحبا في برنامجكم عش حياتك في هذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات سوف نتناول قصص ومواقف معبرة ومؤثرة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها وسوف نقف عند بعض القصص ونتكلم عن الفوائد والمواقف والعبر التي ممكن أن نستخلصها ونستفيدها من هذه المواقف في هذه الحلقة سوف نتكلم عن موضوع الخشوع في الصلاة وموضوع الخشوع في الصلاة موضوع عظيم كيف لا وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون من هم يا رب الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذاً علامة فلاحهم أنهم ليسوا فقط محافظين على الصلاة، هذا أمر معروف، وهذا أمر يعني مفروغ منه، ولكنهم زيادا على ذلك، إتماماً على ذلك أنهم وإكمال لذلك أنهم في صلاتهم خاشعون. فأسأوا الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخشوع في الصلاة. أيها الأخوة والأخوات، تعالوا معي إلى موقف عظيم دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا موقف أيها الإخوة والأخوات أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام رجل كبير في السن قد يعني كبر سنه وقلت حركته وسقط جفنه وتمايلت قواه و قواه قوة أتى إلى النبي عصا سلم يشكو حاله قال يا رسول الله قال نعم قال إني رجل كبير إني رجل كبير مسن قد بلغت من الكبر عتية وإني ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ما في أحد يذهب بي يصلين المسجد وإنا الطريق الذي أذهب إليه حتى أصلي إلى المسجد طريق في وطريق فيه سباع وفيه حيوانات متوحشة وربما سقط في حفرة وربما اصطدم في في ناحية من نواحي الطريق وربما ضاع عليه الطريق وما دل الطريق فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل ترخص لي أن أصلي في البيت يعني بعد هذه الأسباب كبير في السن والطريق ظلام. وربما وحوش البر وربما سقط وربما تعب وربما ظل الطريق فهل ترخص لي يا رسول الله أن أصلي في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تسمع النداء هل تسمع النداء يعني هل تسمع الله أكبر الله أكبر أذن الصلاة هل تسمع النداء قال نعم قال أجب قال أجب الله أكبر إخواني وأخواتي هذا الرجل بما فيه من يعني الأشياء التي ربما لو وقعت على أحد مننا ربما لصلى في بيته ربما لو وقعت على بعض الناس ربما لصلى في بيته مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يرخص له أن يصلي في بيته بل يقول هل تسمع النداء أجب النداء يعني يأمره بأن يصلي في المسجد سبحان الله العظيم انظر العذر العظيم ومع ذلك لا يسمح له النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب أنه أنه يصلي في بيته ولا يذهب إلى المسجد سبحان الله العظيم أين بعض الناس اليوم الذي يترك الصلاة في المسجد ولا يذهب إلى الصلاة في المسجد بسبب عذر تافه عذر لا يقبله الله ولا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ربما ضيع الصلاة بسبب متابعته لبرنامج تلفزيوني ربما غيّع, غيّع أداء الصلاة المسجد لمشاهدة مباراة ربما ضيعها بعض الناس للعب البلاي ستيشن هذه اللعبة التي شغلت كثير من الناس حقيقة عن كثير من العبادات فالمهم أنه يترك أداء الصلاة المسجد بسبب أعذار واهية لا يقبلها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا العذر مع أنه عظيم ومع ذلك قال لا بل صل في المسجد إخواني وأخواتي هذه وقفة بسيطة جدا حتى نعرف قدر وعظم ووجوب الصلاة في المسجد فإن صلاة الجماعة في المسجد واجبة كما نعرف جميعا ولكن سوف أذهب أنا, وإيا... أنا وإياكم إلى موقف عظيم أيضا صوره لنا صحابي جليل هذا الصحابي كلكم تعرفونه هو عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل هذا الصحابي العابد الزاهد التقي النقي الخفي هذا الصحابي صور لنا أرواح الأمثلة وأفضل المواقف وأحلى القصص في خشوعه واطمئنانه عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا الرجل كان ذاهبا في يوم من الأيام إلى زيارة أحد أحد الناس في الطريق وهو يمشي في الطريق تعب ومرض وأصيبت رجله بالآكلة أصيبت رجله بالآكلة وهذا مرض يأتي يعني إلى عظم من الأعضاء فيبدأ يأكل فيها يأكل فيها حتى حتى ينتشر بسرعة فيكون الحل بتر ذلك العضو أو قطع ذلك العضو طبعا كان هذا في السابق. فعندما أصابت رجله الآكلة رضي الله عنه وأرضاه مرض وتعب وعاده الناس فقال له يا عروة هل نأتي لك بطبيب؟ قال نعم فأتى الأطباء إلى عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه فعندما أتوا إلى عروة قالوا يا عروة إن رجلك قد أصابتها الآكلة وإننا مضطرون إلى أن نقطع رجلك لكي لا ينتقل المرض ويتعدى المرض إلى أعضاء أخرى فيصير الأمر ضرر عليك يعني بدل أن يكون في عضو يكون في حياتك فتخسر حياتك فقال عروة ابن الزبير لا بأس أنت أن يحصل البتر والقطع لهذه الرجل فقالوا إذن نسقيك الخمر لماذا؟ نسقيك الخمر حتى لا تشعر بالألم فقال عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه كلا والله لا أشرب الخمر كيف أقدم على أمر حرام حرمه الله سبحانه وتعالى ولا أصبر وأحتسب في هذا الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر مع أنه يعني هذا أمر يعني عظيم وأمر ضرورة ومع ذلك عمر بن الزبير رضي الله عنه يأبى أن يتناول محرم يعني ويريد أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فقالوا له إذا نترك عنك الخمر إذا لعلك تتناول المرقد وهذا المرقد هو بنج مثل البنج يعني, يعني يأخذه فتتبنى جرجله فلا يحس ويشعر بالقطع فرفض عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أيضا قال لا والله لا أتناوله بل أريد أن أشعر بالألم فأحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى الله أكبر انظر إلى الصبر العظيم عند هذا الصحابي والاحتساب الأجر عند هذا الصحابي الجليل المهم أنهم اتفقوا على أن يبترون رجله فقال لهم أنا سأقول لكم أمرا قالوا ما هو أمرك قال إذا دخلت في صلاتي وهنا بيت القصيد هنا الشاهد أيها الإخوة والأخوات كنوا معي قال إذا دخلت في صلاتي ثم كبرت وانتقلت يعني روحي إلى باريها خلاص، صار مع الله عز وجل صار مع الله وإلى الله وبالله وفي الله تعلقت كل جوارحه وتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى إذا صليت ودخلت في الصلاة ثم سجدت يعني إذا سجدت اقطعوا رجلي يقول لي أنني في السجود ما أشعر ما أشعر إلا, إلا أن قلبي عند الله قلبي مع الله يناجي الله فإذا سجدت اقطعوا رجلي فقالوا حسن فصلى توضأ وصلى وعندما سجد قطعوا رجله عندما دخل في الصلاة قطعوا رجله رضي الله عنه وأرضاه ثم سقط من الألم سقط مغشيا عليه رضي الله عن عروة بعد أن قام عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وطبعا وضعوا جرحه في الزيت حتى يتوقف الدم ثم قالوا يا عروة الحمد لله على السلامة أنت الآن قطعنا بترنا رجلك وهذه رجلك قد قطعت فقال أعطوني أعطوني رجلي أعطوني رجلي يعني الرجلة قطعتموها فأخذها ثم قبلها ثم قال أما والله إن الله يعلم ويشهد أنني لم أسير بك يوما ما إلى حرام أبدا بل كان بل كان سيري, سيري عليك ومشي ومشي بك إلى الحلال وإلى الطاعات وإلى الخيرات وإلى الحسنات ثم أمرهم أن يغسلوها وأن يحنطوها وأن تكفن ثم أمرهم أن يذهبوا بها إلى المقابر حتى تدفن طبعا أتوا كثير من الناس يعزون عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه في رجله أحسن الله أعزائك يا عروة في رجلك من ضمن, أتاهم رجل. من ضمن المعزين أتاه رجل قال يا عروة أحسن الله أعزائك في رجلك قال الحمد لله الحمد لله ثم قاله يا عروة أحسن الله عزاءك في ولدك فاستغرب عروة وكان ابنه محمد كان ابن عروة بن زبير محمد كان قد أتى مع عروة في سفري هذا ولكنه ذهب إلى الإسطبل الإسطبل التي تكون فيه الفرس يقول فرّفسته دابة فمات فخر سريعا ميتا مباشرة فأحسن الله عزائك في ولدك محمد يا عروة ماذا قال عروة بن الزبير يعني في هذه المصيبة تخيلتك مصيبتين في في في وقت واحد ربما دقائق معدودات ماذا قال عروة سلم وقال الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب أعطيتني أربعة أعضاء وأخذت عضواء يعني يدين ورجلين وأخذت عضواء وتركت لي ثلاثة وأعطيتني أربعة أبناء كان عندها أربع من الأبناء فأخذت واحدا وتركت لي ثلاثة اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذه النعمة العظيمة سبحان الله الرجل مقطوعة والابن قد توفي وكل هذا في زمن وجيز قصير ومع ذلك يسلم ويحمد الله سبحانه وتعالى إخواني أخواتي انظروا إلى الخشوع عندما يحصل في الصلاة والله إن الإنسان لا يشعر بشيء أبدا ولا يحس بشيء أبدا بل أحد الصحابة رضوان الله عليه كان يصلي يكبر ويصلي فتأتي الطير وتقف على, تقف على كتفه أو على ظهره لماذا؟ لأن الطير تحسب أنه جذع شجرة من شدة خشوعه ووقوفه في الصلاة الله أكبر بل إن أحدهم كان يسقط الجدار يسقط الجدار بجانبه جدار يسقط فلا يشغله ذلك عن صلاته ما يلتفت أبدا في صلاته لماذا يا إخوة؟ لماذا؟ لأنهم عندما يقولون الله أكبر يستشعرون كلمة الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء من كل شيء الله أكبر منه أنا ما أقول الله أكبر الله ينظر فلا بد أن أكون في أفضل صورة وأفضل حضور قلب وأفضل حضور خشوع فعندما يكبرون ينسون الدنيا يعني يقولون هكذا يرمي بالدنيا خلفه ويقبل على الآخرة يرمي بالدنيا خلفه ويقبل على الآخرة نعم هذا هذا استشعار الله أكبر لكن عندما تزول يزول هذا الاستشعار عندما يزول هذا الاستشعار تجد بعض الناس يكبر في صلاته فيلعب بشماغه أو يلعب بساعته أو يلعب بجواله أو يلعب بأزراره سبحان الله وكأنه لم يقف في هذه الصلاة كأنه لم يستشعر لم يحضر قلبه في هذه الصلاة أيها الإخوة والأخوات كم مرة خشعنا في صلاتنا كم مرة حضرنا بقلوبنا وبعقولنا وبصدورنا في هذه الصلاة كم مرة عشنا مع الله حياة يعني حياة خشوع مع الله سبحانه وتعالى لنجرب أيها الإخوة والأخوات هذا هذا هذه حقيقة النعمة العظيمة وهذا الشرف الكبير لنجربه ونحصل والله على أجر عظيم من عند الله سبحانه وتعالى كيف لا والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون جعلنا الله وإياكم من الخاشعين في صلاتنا اللهم آمين وإلى الملتقى بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة السلام.